تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ نُظِلُّ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَاد فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقله في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم ما لتبلغون أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المدى اهتزت وَرَبَتْ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ الله بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وأنه على كل شيء كُلِّ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 وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضر أقرب منه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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر, فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَنَّ الله يهدي من يريد إن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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذنب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 يرذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذل في الناف بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من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 حلفاء الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما قرر من السماء فتخطفه الطير، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإن نها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى أجن مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا مَا يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ وَمَسَاجِدٍ ذَكَرُوا فِيهَا سَمْوُ اللَّهِ كَثِيرًا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 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَكُمْ مَا أَخَذْتُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيِّن قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ غُوَتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَوْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعه بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم الله إن الله لعفو ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد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 في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لراو ف وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا مذنكر يكادون يفضون بالذين يتلون عليهم آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوه ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو الذي وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا